كتر ما الأوسط جاه حلمك تسافر للسماء وتكون ما ما كانش حلمك كتر ما الأوسط جاه حلمك تسافر للسماء وتعيش ما دعا خلاص علشان أمين للمنتهى كل التعب علشان صبرته أنت ملت الخلاص عشان أمين للمنتهى كل التعب علشان صبرته أنت